أعز الناس أجل الناس أحب الناس رسول الله ولد النبي المصطفى والجمع صاح مرحبا ومناديا قدم لكم مركز البيان هذا العمل الجديد نرجو من الله أن يكون هذا العمل عربون تواصل معكم آملين من الله توفيق في هذا الإنجاز مركز البيان دمشق مقابل مدخل الحريقه خلف جامع الدرويشيه هاتف 2217 429.